إيمانا ثم يقتله قال علي الصلاة والسلام ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين يبقى المهدي وحارب حتى يصل الأمر إلى بيت المقدس حينها ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وعيسى بن مريم زعمت اليهود أنها قتلت وزعمت النصار أنه صلب تكفيرا لخطيئة أبيه آدم إذ يقولون إن الرب لا يتركوا الخطيئة من غير عقوبة هذا لا يوافق العدل فبعث ولده تعالى الله عما يقول الظالمون علوه كبير يكفر الخطايا عن ولده عن, عن بني آدم فمن آمن بالولد كفرت عنه الخطايا فيما يسمى عموما بالتعميد فينزل عيسى ابن مريم قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وقال ربنا وما قتلوه يقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما الله يقول في عيسى بن مريم وهذا مما ينبغي فهمه في القرآن إني متوفيك ورافعك إلي فليس معنى متوفيك أنني قابض الروح روحك وأنك تموت ليس هذا المعنى إنما معنى متوفيك تقول وفيت فلانا أجره أي أعطيته إياه كاملا والمعنى نحن بعثناك نبيا حتى بلغت الثالث والثلاثين فوفيناك نبوتك بمعنى أنك بعد ذلك لا تصبح نبيا أنت قمت بالرسالة قمت بالنبوة على أكمل وجه فاستوفينا نبوتك ورفعناك فلما رفعناك بعد أن استوفينا نبوتك لم تبقى نبيا فإذا نزل عليه السلام بعد ذلك لا يصبح نبيا يصبح تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم واضعا يديه على أجنحة ملك كأنه خارج من ديماس ديماس بمعنى حمام كأنه لتوه يغتسل كأنه يقطر من وجهه الماء فإذا رأىه عدو الله الدجال إن لكن عيسى يأبأ إلا أن يطعنه بخنجر حتى يطمئن الناس أن الدجال مات عندما ينزل عيسى تكون صلاة العصر تقريبا قد أقيمت فيريد, عيسى فيريد المهدي أن يقدم عيسى فيأبى عيسى ويتقدم المهدي قال عليه الصلاة والسلام إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكرمة من الله لهذه الأمة وقد يقال إن في صدر المهدي القرآن وفي صدر عيسى الإنجيل والقرآن أعظم من الإنجيل وفي الحديث يأم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا تعليل ربما يقبل ربما لا يقبل لكن يصلي المهدي بالناس وعيسى بن مريم ثم يكون قتل, قتل الدجال إذا قتل عيسى الدجال تكون أشراط الساعة قد طبحت كثيراً بعدها يكسر الصليب أي عيسى ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا